لَكُْ بِجََّاتٍ مِ فِي ل وَأََّ بِلَّكُم فيِيهَا فَوكِههُ كَفَةُ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُودِ سَينَا أَتَ بُتُ بِالُّهُِْ وَصبَضِل للِآكِلين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 وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم فَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْقَائِلَةِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ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 قل فأنا تُسْحَرُونَ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان وَدَحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ أَفَمَن يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ هُوَ في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون يدفع التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل وقب أعوذ بك من أمزات الشياطين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 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا